أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق. وما أدراك ما كذبت كذب التمود وعاد بالقارعة ثمود تمود فأولك في الطاغية وَأَنَّ عَذُوفَ فَوِقُ بِهِمْ عاتية سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا قَطَرَ الْقَوْمُ فِيهَا سَرَاعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الصورة الحاقة والصورة هم مكثوا سديقي كميتهاي قال سبحانه ألا وتقول الحاقة ملحقة وسؤال وتعظيمه عرضت نعات بوي قانا إن نوح وينينيان أوح هم نقضي عن على وح من هم نقضي أيه وحيدان سناك حرس عشنا كوكا فلان مات فلان رح عصمة سبحانه وتعالى على الكسر تجيه بيجي قال الحقت في حقه وح إلهي وشجر يرد تي أي ابنه قن حقه اللي هو مرع معيضة قيامات هي تنضبطها محيطها وما أدراك محاكو ويسييي شوح لا رحض اليو ما الحاقة الحاقة هو واحد كذبت لي باني السيد ثمود جير ثمود يو عاد جير عاد بالقارعة في القارعة تيبين قيامنا مرعب عيدة كميله ويوه قلبك عيدتك فقر عادة الساس اللو قد ثمود جير ثمود وهو لها لا يوجد طاغية قيرو حد تخبه حد gayr uu inkad dhaaftay wa ma aadu gheer aadna faulku waa la raagayna balin san dabay sir sarin oo qabow balan iyo sawd balan le caaki iyo maraayta soo dhaaftay abdallahi iyo hubi daraa majir saadti luu aragay muriye kaasde walis ka soo dayi kana malaa'ikti wax miisaami jirtee haydayn jirtee bay soo dhaaftay saadna xabaalnu u dhulay aasiya oo si xadbuu صدق ka soo baxsan ilaahay bana sida amra subhana wa ta'ala oo dabayshaadeen xad lahayn oo ilaahay oo sa malaa'ikta dhidinta si daay waad rambay waad warbo halagee isoo قالوا قيادة أهدو قديهي حد أنا حد جذبها والضباء لها حد وذي الله وما رأيت الصور لها تقصر بعض الطوعا قدر إيا قياس فلقصه الدنيو سخرها أبو أليس سبحانه وتعالى إلهي وقدري عليهم دشو الله والضباء شاصر هير, هير سبع ليال فالضباء هبين وثمانية أيام يسديد مع الموت عصوما أو حريرة وحرير تنقسمين كلا جين تضد ولا معلومات هي تضد لها بين يصدر دا معلومات لما نبى بالعلاقات وحياة الجُوبت سحرية يصنعون مركز بعدي عن ذاك الصد للغوريه هي ضد كلا فلما رأوه عارضا مستقبل عودية قالوا هذا عارض الممطرن وعيروب قوم رينه واضطه يحوله طب إيش وجه صورها وجه ضدها بعديها ذكنا لا تألو كربان بين ويسوقها دمر كاسي قم لا ينذرون منو وعملونه وضد كييو شغل هذه هيدوايش وضد دمر كاسي مقالة فصوب له أنا باري صار له ما سخرها ودرى عليهم دشوا ذي له سبع ليال تضوا حب وثمانية أيام يسدد معلومات فصومن أو طحن أو xa qara abu ali ruu halaba wada arkaysa wada arkay halka joogto al qawma dadkii oo reer aalaha fi haddawayshada ay sarca ayo la wada lagday kulli wada wada tan si roo soo xay oo kale ka annu ma hadu maraysa bay marayte qoyilay markaas ay dabala iya say garaysay oo madaxa ka gooyay markaas ay فهل ترىوا الله سبحانه وتعالى راضيهم؟ ماركت هذا درهم يوم من باقيه القهري. هل روعار ماركوا ألي؟ هل روح لقمة له؟ قصة إياه اللي هو المفسرين ترجعانه. عديد كذا السحري السائلين والقرني حديث خصوا على الله حاوروا هنا قد هل قصة كل ما تجد آدي آد هو على قواد ولاه؟ مارجى وش ده كله مالك في سجاد؟ عيار موجود من بيساوي؟ طويش هل كلاسوا بحديث؟ هل قصة وجاء جاء و فرعون و قبله يضدك كوري و المتثكات يكون للدبر و يواقو في الخاطئة و حي لايه مادين قف يخلق بأليه سمح سمحانه و تعالى أي لايه مادين بأليه سمحانه و تعالى فرعون فرعون بأليه يمت قبله يأقو كوري والمتفكات يكوين للدباثل ويجعلها عالية سافلة ويجعلها حق كراف ويصلوا عريل الجل من هذه اللي يمعدن كواسودا بالخاطئة إلهي بي عاسيان ذنوك وهو اللي يمعدن وكا أخذ أوليه فأسوه وي عاسيان رسول ربهم مذور بالرسول كإلهي وصود دربه عاسيان فأخذهم إلهي وقبطي أخذ تنقب الشعور رابية آد الدرم قبشوه وزيادة وقبشوه وقبشوه وقبشوه وقبشوه وقبشوه أيها القبس سبحانه وتعالى ربي صار رئيس إنه أنه لما وقته تغالما بيه اي حد الضعفين مال والبع يقريه بوره وقر كمارين وخبصتين الودي بيه حملناكم وكان سوا من رعب الله من عباس اوهيري إلا إلهي في الكرسة ودجيان حدوه ندعج إلى بيه ويتربنين ملك wada oo calaasho qodo maashi ilaay dhigiday ayo dhigay adey kale soo baytay biyo noornbay wax walba baabbeen lahayn oo wakaa waa dhidacayaan yadoo adareysay markay soo tagaan bay biyo badan noqdo waxa malaa'igii wan ku faham baare waalay fajiiriyada fiisafineed dunti al jariiyada biha dhax soconaysin inaj calaha waxa dhacay haadistada iyo babae heraga sanuqadignu dadku midinka tartira tan waana sayid ku noqoto oo ogaataana dadka ilaa caasay inay saaqo dambeynayaan oo wada ciya ay u xadduu bukan degni wa alaihi subhanahu wa ta'ala waxa dhacay ee idinkoo raan soo uga dhibnaa liinajala haddooniina waa lagu fasir si aan uga dhignaa la tan tiketan waana oo san maral balan soo sheegnay waxay dhahayaan qataal is taariikhiga lama yaqeyrtii umaddeen awalkii oo taciyaas ay wuxuudu markaa uduun waaciya ama ay noqoto musibaad iyo wixii halka ka dhacay halaa jaha ay u noqoto lakum tixkireen waalo saad igu ku noqoto cibaal qaalasho iyo waan qaalasho aad u taraan oo ilaahay caasiisa saaso qulub ilaahay u نفخة أبو فتام وواحدة أخرى وحميره لقاب على الأرض للكي والجبال للكي بوري على سلقة يفد كتاع مركزه لبابينه لبربوني دك كت واحد كرت لوق على مركزه الضمصة لقدي على بابينه دك واحدة هالمكية مركزه لبابينه في يومه إذا ما لينكسر للكي صار لحم بار بوري يويه دش السوور لحم في يومه إذا ما وقعت وحاب على الوقعتي دع سقيامز يوم قيام ردع لي ولا انت القيام أنت الله يدش شيء مالك أصلكم وانشققت السماء السماء دي بعد الظلالين في هي السماء يوم ما يد وهي واملا وفاحم وضعيف وواب بعض سماء بعد الظلال السماء كمركب ضمر ولا بابين أيام يوم يتبدل على دغير الله والسموات مدوياك بيمين سوى ركض وخلال الله لاوي مركب واهي وحوي قولوا مركض دموع بابا إيرنقط بالنهار ضعيف أو مال والبكاج دل دلاء خراؤ بالنهار بيت ويه. وانشقت السماء ساله ويدل داعي في هي السماء وياوما يدل دمع كيدل داعي دل إنت على بعضين وحنقون يا سواح سب ضعيف وسب بعض به إيركيل والملوك والملائكة إلا أن سمايت تحقيد دقين سماوات تحقيد يو أذى يومك سماوات كسار لك عندك أو جلداء عامة بربوران مالك دماء الله الله والمالك المرأي على إرجائها سماوات ترفيه في الله السماوات يساوه أمسوا بيهم بالله سبحانه وصعب ويحمل وحاق الحنباري عرش ربك ربك, ربك عرش يساك فوقهم دوش الله وحاقوا قالوا يومين المعلم تال ثمانية وثنين سدين مرق عرشك ربك سماواتك يعني نورالك حديث دُشِي صار حال قدي أربعين نقول الله يمُر رسول صلى الله عليه وسلم هو أحباهن أو من البناه هو سكيرنا تل صار مركب وروحه ويه ومخلوق إلهي أبوي ولد مبوعه مركب سديد مراية تعدي مركب إنتي ليه رسول كان يلاو رواه صلى الله عليه وسلم حديث سنة كيس صحيح إلهي وثوقي فريم استعاره إن عن كوره وملك, وملك, وملك الله سبحانه يتضلع تنصنا ويرسله صلى الله عليه شحمته عالكن قاصي هي اللي كنتي فكنتوا أنتن سويت سوينده أنت عن رسول خطوط دواعتن صنم كم كلج هذا مرة إذا ما رجس مركد, مركد عرش الساعول الوحى قارئيا ووحيه ووول سديد مركب قارئ وعليه سبحانه وتعالى وبوس كيس لو ألا جسوا الدجينة وحبو ما أنت وسب قال قصر يوالسود الدجينة وعهينا يواري على ارجائها صرايت السماوات كطرفه اي كسوينه ويحمل عرش ربك ربك عرشي ليس وحا حنبال فوق انصل وحا كو حنباري يوم اذن مالك تمانيه جديد مرق يوم اذن مالك حاله سنقونيس سخر دون اله با لين هور كانايا ولا تقف قرصونان ميس انكم حق نخافيه نلق قرصوناي وحير ودن ديو قشين مالك تبل سر قرصونا المالكا ميجي تبننا واحد سمع يسلنا إلهي سمحانه وته هورتي سم إذن التالي أي هورتينا ركينا يا أبي أليه سمحانه وقرصونا المالكا قولوا ما يذن تعرضون إلهي صد من نجد قولوا اذن هورتين ايا لا قرصونا المالكا من كل حق خافية فعلة خافية فعل قرصونا يوأيه ويارا إلهي سمحانه وقالوا سمع إذن عذنم مركزاتك واقول مك مركز قيام الصول على الحاد صانغوس فما من رشيد قطيع لغسيله كتابه كتاب فيس أعماله سلو قري بين مين يرد حق قرأ كتابي هاوم قبته يقرأ كتابي كتاب فرح والله يريه هبل كين هبلها مركز ويماني. وحاد اليبان اليبان على جدا بالشقة وإنه قرئ قلن كتاب كساميث اللوجنديم، مركز فرحة لا تكالك هذا التميم، مرة مرة كتاب ساق قرئ، ضكت وداعين فراسن ضهاو مقبت كتاب كتاب قي آخر، سعيد إن الت الجمع ليس كتاب أو قرآن، مركز هذا لا يوري هذا الكيس وسيوات، إني أنا غنت وحيل قرين جمك ندمك الجو أنا أنا أمراق إن الله كل ما يحسابي حسابي إن اللي حسابي السنة ما نتلي يحسبي أيان يقين سناه صادرت واندير جروي دم دمديك جري خير كي يحسن هذا من كل دارين جري مركو كا كاس عمل كي يخير كهذا رسول الله وكسر سنه إني ظلنت وحني يقين سناه دون كوي أنا أنا أمراق إن الله كل هو الروح عصر.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 هو في عيشة الرabi في جنة جنو كل حسوني علي صريسو جنة صري خطوفها من رهلك دانيا الثاني جيف غرامي فدى غرامي استيق غرامي ساعة غرامي ساعة طاي خالق قارئ جنادا من رهلك برشيش ينوي أيه كل حجراوي يقال من قصة خالق الله كل عبد وها عبدان كعبد انطى عنه هنيا إذنكوا عورك بقين لا wa cuntada dunka dad cudur bay lahayn oo markoo isku badiyaana oo ku xanuun salaayo ee xawirka badanki caloosha miidadu ka yimaad markaa soo cuntada lagu badiyaana oo xanuun ma waayo فمعدي ذلك الكاسر مر آخر حنون ملو لقبط ما هي حنون كوكين لباتي وكاسر دا أقولون يا واحد كوكين فلوه واشربوه عنوه وعبه هنيئا إذا كون عاق وضع عن طلاق يا عبيتان كنكبق إنو حنون يعرض الكوكين بما أسلفتم قوعنا الله قوعب وقوعنا بما أسلفتم واحد فورمر ستين سلبت في الأيام المال مهي لحوظة الخارية التاريخ أدوكم مال مو. ندم قوم معلمك، قوم نبيتنا يوماً أو بعض يوم، أيامي يرائي تريه دمك، واحد حرمة سطان أو خيرات كها أو ونقةها أو عمل فساريحة سكتي واحد كتره وقع بسال قري، وأما من مستيلين دكتلا بين قان، وأما من رفي مستيل لجسيو كتابه بشمالك عند بيتهروه اللوجديو فيقوله فور في لها هي يا ليتني قامضي كان بوهم بالعرض مع كتاب كي اللي يس ولا مدين بحيويسي ما حسابي حساب واحد ما حسابي أويس يا ليتها النفط هذا شلاتة كارن طيب هم والقادم محي يسكعوا محيدين من وإيمانهم بدون كنده ما شاء الله يبدأ لون عيون آخرنا الجنة يروح ووفى عم بيروح عوننا فانيس عندي وارونار كي عدين نفس قبده لايم مركان من طي محي يودد منه ولا ما شدوا محبك سر سر بابي و هذا المانمط سال الله يا اللي يتها النقطة هذا كان مفاهيم القاضية مدجو أيضا لما طي أن السوء المحن والقانون مركز هذا الكيس هو ما أغنى وحبي جمت تري جمت تري عني حاجة جمالية صار خير صار ربنا بنا الحوئي مقوان هلك عني وحاب بعض أيوه هلك سني سودانية ما إحنا مضي من مدرع لبنان من لن يقانب عنها وكا وحيا ونحوائي مطرين من حراب ضنبان لحوالي ونحوائي مطرين يسوى السيدة وقوه إلهي أمر سيدنا يا مرأيته وقال له سيدة يخلوه قدر حر حر لعنط إذا كنت اسكح إنت اللي قدري منها ثم في سل... ثم الجحيمة نارت الجحيمة وصلوه نحق لي وككبه ثم في سلسلة سلسلة ذرعها ذرعها sabcuuna dilaa inta fudawaatan ruum maraayita lumade ah oo inta leegey fasilku afq fiidada xasaasada uu dhagay yar balig deeyni gaantii laqunta si uu soo dhawaan balasto xaraaysa inta waxa lagu هو قبلها ما يسمع وحوه قال المهايل وعز كل حجرا يوم ردي من أي الله يموت في عوراي حية فذوقوا فلنزيدكم إلى علام بعضقولها علام طوال الناس بعضا ضمير حنوم كل ما نلجد جرودا من الدلاء وجرودا غيرها مرق الجركم بسلارة مرق الصب اللون جريني وحاسولي كل حجرا يا ولد الأبدين ولدي وحاسو بعضا وعلينا وش علي ألا سبحان الله تعرف أنت الفرسضة هي ستان عدونك جوكتان إلهي كعب صدق جدال فعلا إلهي الجعلات لاي ماد شركة معاصية ودنوبة كفقة وحاسي الدنب إلهي لذلك ما حصل الله تعالى هو الدنب يأي صنعيا سيبتي الدنب يأي صنع إلهي كانوا إلهي سبحانه وتعالى روحا كدوا اللينا يا قباب بغي آخرنا وحاسي صنع إلهي إنه قال الله سبحانه وتعالى كالساء الله تعالى كان وفاء الله يبدو الله العالم إلهي قال وين كان رميسنا حتى تعرف كل جواهات رميسنا لو واحد مو من كلوية كان مسلمين جلوه راعون كان حلوه إلهينو كعصر وقيامه كعصر وقبله كعصر زابه كعصر عذابه كعصر ديار جلوه إله يعبد ولا يحط ضفة كوبه فنجرا على طعام المسكين راع مسكين كان لقوده ما حرام راع مسلم كار هنا ألوان مساكين تؤرقون أصابط كن أذكر بريزوه إلهي ما ربطنا بساقه شيء صورة جسم إلهي وقصف إيّا إيداد نحرسل عنا يهمك ما الله يرحم الناس الذي يرحمه الله ورسولكم به جيلا صلى الله عليه وسلم إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إلهي بأيذن نحرسه ماركا ندكا فلحن وحلو يقع مر ماركا ندكا ومن نحرسان وحام الصيان ماركا سبحانه وتعالى الله ولا يحذ ذكر كومب على طعام المسكين مسكين كأن انطلس يوم مساكين تأوحيين لمد ذكر كومب هيجنوس يصورح موسى ساف كومب فليس مله لو استو اليوم ما انتهى هنا هل كانوا أخره حامد قراو يروح كنحو واح وهم يجرون وياو كن حاي ولا يكره الله يودعونه يرجين مله هلكم بآل إسماعيل فليس له اليوم هنا حامد ماش كماله فوق كنحوه ولا بعام عن تنا ماله عن تلي الدنيا كموص مساكينها كلهم إلى يلا سبحانه وتعالى إلا من غسلين مرحلة إيوه لي جذت كذب الطموح النار وح كذبته عرون كويذك كذبته وحاس عن لا يأكله وغسلينك كمع عنان إلى الخاطئون ذكذذنوبته إيوه مع عاش ذا قست مويين والله سبحانه وتعالى مخضه يا خاطب باكر الجن كان مخضه وروحا وكان كو قفوي كانا ووكاسين ذنوبتو كاسو سنه الجن نور قساسه سوره توقعان كوسولن ان اا و خوي دايم على الحنت العالي وكانوا يسرون على الحنت العالي ذنوب واوين كان بيسبجوك تارس كلام الجنيهم marka allahu la ya kuluhu ma'anan ghasleen kas اوه اوه النار كان ملاحظاً ايه قشنك ايه قشن واحكا باطي الى الخاطرون ضدك حقا كسو الدين المهم فلا اخسنه اللي وانبارا مما تبصرون اوه الاركيسان وما لا تبصرون اوه الاركيسان انه قرآن كالسلان هذا الكيوي رسول كاسو كريم الاله عد فيسا مع موس اي شرف بلنكال ونبي الله إلهي وقهر ضلي كباعدنا وحقواد لي جبريل أو نبي سو gaarsay kabaadina wa haqwaad annabiga ogidinta in soo gaarsay walaa subhana wadaa wama huwa quraan kumaa fi qawl sha'irin sha'ir hadal kii qaliilan muhayir ma tsuminun inta atrumayna sah an kaatiir ma qadana nasri jubiri kamaa rabbi allah aanu ay la gaweey inuu yiri rasoolkan ma sabax adi adbanulay markaas aniga waxay qoraa sheegayaan warshaac markaasa wuxuu akhriyay waa maxay qawlan shaa'iyan qayam markaasa waxaanu say sheegayeen martaa duu saacileen waakeen markaasa waxaanu akhriyay waraaq qawli cahiin qariira ma tilaa malinka laga bilaaw umar woysool islam ka galay waa jirayyo islam ka galay malinka خير وحير ما تَذَكَّرُوا تدوان تميسا تنزل القرآن كله سود الجن يا سود الجن من قبل العالمين بل سودي ولو تقوى الله رسوله حضورا لها علينا عدش الندى بعد الأقوال هذا لا ما alam yahwan taqwara haddu abu ran laha calayna du sanad bacda la qaawira qawla qawash qaybtu haddu quraanka ilahay ba ugu sodayay ilahay soo ilahay ku sodajin oo nugu bay sheegay ilahay sadna waan qawan lahin inuu rasuulka bil yemi minii miiktan qawan yahay caanta miiktad هل بيقول الله طرق وقال خلاص هي هيك كان سنجر له طمان منكم اذا كم من نوقدين مين حدن طرق عن رسولك حقيسه حاجزين نغتهلو روح نغئلي موسى عليه سبحانه وتعالى ميدان هي قيارته طمان منكم اذا كم من نوقدين ما كان ساغل من حدن احدو عن رسولك حقيسه حاجزين ما قد ترو او, حاجي حاجي أو وإنه وانه لتذكرة هو موعده يؤياه للمتقينة تفق إلهي كعب صدر هو وعده قلبه أعنه لي هو قلبه أعنه قوية قلبه أعنه جلعية مركز الإله سبحانه وتعالى جعل هذا حق جعل هذا قرآن كان جعل هذا آخر إياه قيامه يؤوحكه الرئي وربي كعب صدر يسلوه يتذكيره للمتقين وإن أنه أن, أن أبنه أنا minkum bayyina kamidhihin wa kadibina huwa qur'an ka bayyana wa innahu qur'an al-hasrata qammu fi 'aqafe gadr hamma lam daqaw mundu hano ya'i wa hano ramin wa hano calali wa hano baran wa qortena waxa taraynu qawam wa hasrata 'aqafe wa qur'an wa innahu qur'an al-hasrata qammu fi 'aqafe نزل باسم ربك رب الجامع الكسوب بالعليم ويناب صورت المعاري يداه والصورات مفياه غريم المقصود هيك من الساله سائل بعذاب واق للتاكن ليس له داس من الله يد المعاري سالو سؤال سائل بتسائل بعذاب اله على ابو الهوي ديس حدا فص واقع من رك ضعيون إن كان هذا هو الحق من عندك فكسرته انفلق السمى فامطر علينا حجارة من السماء اوتنا بعذاب أليم ما عليك مشكك جارين إلى يذو حني حقه ما يحانت روب وعلى الناس علىب أليم هذا المكان سأصدق تقول إلهي كورن سأل وسأل السائر بيد سأل إذا على يقول إلهي ويدس علىب كسواق عن مرتج قرب عيل الكافرين وقرب عيل ليس له علىب قاموس دافع بيد عريو مركل إلهي صادر وضربه بطلا قال علىب خصادر وحكي عريما من الله علىب كيما إلهي عجز عليه ذي المعالج فرينتة وصعب عليه كل رئيس تعرض ويل فرطال المراعيكه والروح الجبيرة إليه رب حجيس في يوم ما لنتحذي ما لنكسف خانه وهذا مغدار وقد تيسه خمسين ألف سنة كنتم كنصل ما لله أي مراعيك ريو فروع الجبيرة فروعه حقار القفص ومخروق آه عن أهان بني آدم هي مراعيك منه لكن بني آدم كوشش بهاي المفسرين بعض الكوفزين مكنس اللي بدنا يوروه والجبيرة وهو الروح الذي يقول له أن صوم الرئي وهو النافط قلبه وكله الله يوكيري جديه وحيه سعر الجو الملائكة تباقرته وهو الجفير إليه ربي حقيسه في يوم ما لحده ربي حقيسه آذان ما لحده كان هذا مقداره وقدر كيسه خمسين ألف سنة كنتم كون أوسانه لديه كنتم كون أوسانه لديه ما لديه القيامة لديه لكن يو سلاك بدأيه إلهي سبحانه وتعالى وقته عن رمسنب والرسول صلى الله عليه وسلم شعر روحي مو من كها إنه وقف ودي هاي أفرع عوضا عن الدونك اللي كن ها كنت كنجي مالكها كنت كن كنت أنا ليك أفرع عن الدونك اللي كنت صلى الله عليه وسلم واحد صامر كجاي واحد صامع كأو كله عيا أبو علي النبي لهن حلو صبر. صبر صبرا جميلا صبر قرصا صبر وناكسا صبر واحد وناك كبر لعيا خصل الدونك واحد سخير damday waxa ayaga sugay marka wax ay kugu sameeyaan dhan ku sabay inahum iyow yareeyna qiyaamada waxay u malaynayaan daciidan inay fog yihiin oo malaynayo maalintaas wanaarow xarugna ay qareenay uduu qiyaamada ay u dayaanay baa la soo gaarmo waqti fog inta badan oo jirsadaan u malaynayso waxa maalinkii aad tikisa wuxuu yahay idinka kun sano sare سبحانه وتعالى wali subhanahu wa ta'ala sura ay waxa uu soo maray marka alle wuxuu u dhigay iyo wuxuu maray maalinkaas inuu fog yahay waa narew amagu noo hanu qariib inuu dhow yahay yoomo marii qayamada takuro ayhana asbaabu sababi kalmi si rasaasiyaha وتقول الجال بورير حين قن كل عيسى صوف وكره او و... استاذ ايلاس انوزو علم الفوش رستي لا سا بورتي ساسينقون سبل ساسينقون سويسكوبايس سكو سكونيس سو ولا يس ولا يسال السؤال من هي حامي من السوق. روح قرابه حنين القرابه يسو فروت و سئال يا ما الله سبحانه وتعالى هو يذا سالت باري الله سبحانه وتعالى ابا هايسكد ايلما ابس هايسكد استلا استلا روح فر السؤال يا امه ما هي اللي سركه النبه ما قالوا هي وصلوا وما يسخين ويلا ودارك ابا ودارك ايلما ودارك وخي قراوه كلها وداركيس معناتها سادنا سؤالين سيتاي يوم ما انت امبيهدي وادي نبي مريم يمان نبي لو جوفوا ضربنا كيالكو ويلا وديه ويادي مانتا وخدو وييدنا يلاه هو انا نفسي نفسي تروح كلو حبل ما يجري الله صلى الله عليه وسلم عديت كي لا نهايه قيامه الا رسول رسلنا وكلام الرسول يومين اللهم صل وسلم يراوي بداه يراوي بداه يراوي بداه يراوي بندا يبدئ اساس يخسرين الرسول صلى الله عليه وسلم يباصرونه ويصرك يعندت في قرابه وادات كيس دات دات دات في وكه اي سيطاين السؤال هي يوده فوق الجعلان المجريو الدمبيرين لو يفتدي نسخفرته من, من علابي يومين مال إن ك علاب كيسة ببنيه ويرشس عروت النسخفرتو جعلنا يدمبيريه وساحيلة هوانتس النسخفر وأخي وللك النسخفر وفسيلة القرابة النسخفر على القرابي تويس وانجرت توي قرابي عن سنجر أو حناقجر أو كأو نجر فلان بنا الله سبحانه وتعالى يردون وينو كلوا ذنارس نسخفرته. ومن في الأرض مخلوق الرجل كقصصا جميعا دمارا سكفر توجعله ثب كي يجيب الدبادل كلا نبي الدبادل مجرم كنبي الدبادل يو عليه ذنبيري كما كن جو ذنبك جاري على ليس الأمر كما يريد سدوا قدون أرن كلا ليس الأمر كما يريد وعينو بدال ما ما يلا نارته كمذ نزاعا waa mid ciibtaanbaalisha ما maraxasan tiis maraxay isaan da kala baxayso markaas ay lafiis soo rawayso markasa dubaal ka laga dhufano loo duuleeyaa biyakooro halka laga shubay tidcu waxay u yeyaan waa naarti laba la dhin jale manad barad dunta إلهي ku joogti waxa ilaahay tacayisa ka sijisay minta فصول كين الراعك روح كسي الجسم روح حسي ويا رأيسي والتولع طاع إليه وخير الرؤي إن الراع راعي واحد من أجبره روح حسي ما يعيس إليه يا فلان يا فلان هبلاك هبلايك قريعي وأناك مالك العادي ميز وأك عانجك كارس صد الناس هي أدبروا وتولوا إلهي نصي السفاية يعني النار تقول لي لنسي إلا نصي تقول لي لن من أدبروا وتولوا وجمع حوال أروني وفاوعة مالك حرطيب وبخير حلال ما يشهدونه حواله مركز صدنا حرامي أسماء يسوى رسول الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في لا توعي فيعي الله عليك حبب قال لها مالك حرة إلهينا وكا حرمي أرزاق <تصفيق> ذاك حرمي قال هذا بخيل كوصلاة قال لها بخيل كإلهي وحا وسي إلهينا الله وقوية رأيه حتى عدوه وحبا لا يصبرك كمانا فعلوه ترمهيان فقر مكسق غازا وارضحي بلال إساء ورسولك لغض لي أنفق ينفق عليه ولا تقشى من ذل عرش إغلال إلهي عرشك إسكالي هكبط ينو كوية رأيه بحي أي رسوله صلى الله wa jamaa xoroor iyo faa'a xartay waxa uu yeelanaysa in al insaan in al insaan ee insaanka quri qawal abooray halu can sina qof ciineysa oo haa halu ayraam إذا كان الشر الهلوعي والفصل الكريم هذا هو البتافت شر مالك التافت جزيع وارك قحي هذا هو حنوصه هذا هو فقر كله هذا هو الواتف كله ماتكي الصناية مصفره وقوهية وارك وإذا كان الخير هذا هو خير, خير هل هو خوار الصيح أعلم هذا الصيح نفسك سر الطيل الصيح أمانه يقول ilaahi ku shugri mahay markaa daba ta ku dhaadana sabrima hay marka saalihi subhaanahu wa ta'aala insaan koo dhanba ilaan jeensiga oo dhanba laga hadlay kuwa aan saahin bileynaa oo waraamo allaah wuxuu ilaal musalleena mooyee kuwa tokayow salaad saxan marib ruuxad tokayow salaad daba ka إن الصبري برئس إلا المصلين كوية تكلمه هي الذين مصلينتوا هم على صلاة المصلات دائمون جوكتين مرنا متوكا مرنا كمتا قعنا سيت جوكتين سلاة دوكتو كدام والذين مصلينتوا هو في أموالهم هوا هو بحيس حقا حق ويأ حق عصا ليقان كل حاجة حق أي نيادهان مارسة قد قيم ونفس الوشة قيم وحا عدوكم ilaahi ba كسي ku siiba darti baan waxa u bixinay neel bay iga yeelan hadii ilaahi raaku saas salaamad noqoto bil walba yamaar wal bana ruux maris ka qoonday oo yaalasiinaya lisaairi wa alayhi subhaanahu haqa maaluun ka yaale lisaairi kan su'aani wal mahruum ya kan su'aashan laga xir laga xirmaaliyay og su'aashu الذي يطوف على النصر فتلده تمرة وطمرطان هالذي هو حوالي كان متعذفك والسعيش حمان ترى هدانا اعضوا بهم مركحة الله وحال كل حجال حق العلوم هو أكثر اللغاية كانوا إياس كان اللي سائري والمحروف فالسعيش كان سعي علم والذين كوي مويين بقال الله سبحانه وتعالى هالعينتي هو إذا مسروا الشر الجزاء وإذا مسروا كمجلا والذين كوي مويين ويوا هالعينما يشدقون الرماساً بيوم الدين يعني انت قيامة ما خسر مخلصة ويقول الذين كوي وي مصلين وانقوها هاين هم بيوم من عذاب ربهم ردوا العذاب كيسا مشفقون كعب سنة نقول روح كعب سنة محلوية وانوح انو كفقا اسبابتي سيوديس انو كفقا ان عذاب ربهم ردوا رب العذاب كيسا غير معمون من لجا آمية غير كوي آمن لجما والذين كوي مبوريا هم بيو اللي فروجين فرجوا حافظونا إلى عليهم فرجوا الزناد الك إلى عليهم فرجوا إن الأرحام عور الله لهم وقتيك إلى عليهم إلى على الزواجهم هؤلاء قوينا كإلى عليهم مويين أو ما مرقظ يمانه واحد يبتزول من كل عبد ضمر فأنهم لولا صغيرهم لم يمنعوا قولا قولا غلط قال من غير كذو هؤلاء سحرشة ذي أجل أبو بكليا كذا بايم هاي أدون تسرق كلوال سماه وتعال فمن رجى ابتغى طلب ولا ذلك البابا جالاش عدود، هؤن تسي أدن تسي وحناين. فرد جيس الله فورايك قواز هم يو العدد وإلى روديس كت الله وإلى علاج جيس عدين قال يو المضام يو، والدين أو نفطها أو حاول كها أو wixii lagu amaanaysto dhan oo ilaahay ku amaanaysto oo makhluuq ku amaaystan waa ilaaliyan baa islaamuhu subhaanahu wa ta'aala lamaanaati iyo waadg balan ilaahay balan buroob balan galeey balan baan dadka daxdooda la تروح تروحه سيغد عيام وحي مرخاتكي المقريانة ويستقل والذين كوي وي على صلاة وصلاة ويحافظه الى علي سيستلاة الى اكتس ايوه انتا ايوه حون ايوه انضفك ايوه انستاكت ايوه الى اسفاتك ايوه ان اهل النار على سبحانه وتعالى يذو قبله ويذو نبخه انت اصلاة صفه من الطوم بعد مصوى الكبه دينه صلاة باكبه الله وطيب والذين على صلاة دائم معي كل ماته والذين على صلاتهم يحافظون صلات ذا إيرانية مالكي يقول لحجلان مالكي بنام كل جوان واختي هذا ويسال هذا غيره هذا ركوره هذا سجوده وكه إلهي يقول حزوصا يحافظون صلات ذا إيرانية إلا ويحمر ريالة كو جيد قوة صفات في جنات جنوين لحو مكرمون ما موسيين جنوين تلهي قري أجوله كراميون وو وحي روان قال ذا يا سيد رسول أولا غجران بالله كوره الله وخيري فما للذين قوية محاوص النار كفروا بقالوا وقبالا كحق هذا مو دعينه يو سودك دقيان عن اليمين يو عن الشمال قاعدين حالهم وفدين عن اليمين حق ميته كافرين يو عن الشمال عزين يو قاقف صلى الله عليه وسلم مرنا وي سودين جنا مرنا وي جسان جهاز جيسان وقرآن كائية إساقه يو حاصل أي من جرين ويسا الله wakaacalada ilaa laama waynaa janaas uu nuxurullaah waxa uu tawaajiyo kuuntu kan jiray wakaf bay hada جانلا وحو البون نعمة دا حيالا لغيرا تخلى ليس الأمر كما يطمعون أرنتنا سيطان عيان إنها النور خلقناه مما يعلم من حيوية حقيقة يمدن حي وحي يقرنا يا من كاور ربلي من كاور ربلي كلا ليس الأمر كما يطمعون سيطان عيان يجعل يهين وهنا جانلا قلان أمركم ماذا؟ إنها النور خلقناه من كاور مما يعلم من حيوية خراف سموان دار رب المشايرات مشايرات رب دجال بنقول دار والمقارير مقارير رب دجال مالها خرافة كسر بعض خرافة كل عن رب <PTSD> يسألها إن اللي أن وين أودنا على أن بدينا نبدل خيرًا كوخير بعدين منهم ييجوا حقه وما عندنا منه مني بمس بوقنا كولا رفقان كرو كان بعض بيننا كوخير بعدين نبص ونكت أن وين هذا كثر يا بعض الكهسكان نحطه ويلعبوها عيارة حتى يلاقوا إن تلقط الميّان يوم مالن قاد الذي مالنك يعذّن غيّوه يوم بعد إن تلقط الميّان خرّك قاد وقصّي يروح يصوين أيام يخرجونا يقصّي البحر أيام مال الدّهك قبورته حجّة سرعان حالين ويدك دريّون حانهم سيدك دريّون وحد مو النص من دي. سنة حجي يفضلون سنة أصامتي جعانة بركي سنجاب كلها مرجل إني السنة الحجي ويدك دريّون بالموت خشعة حرايتين afsaaroonu diyaaroo tarhaqum waxaa daboolaysa dilato dilibaad dowr adeygo dilaysan oo asbaaf fereelan dhammaan dadna kulli waa diliba foolayo waa la yareenay dalika إننا أرسلنا, إنا أرسلنا وان النبو النبو. إن أنو أرسلنا واندرري بي. نوح أنو إلى قومه واندرري وأقول نوح أنكوني أنا ندي أنا ندير ديك قومك القرار دي من قبل أن يأتيهم أنت صويم من قهر أذابن العذاب عليهم الحنوم بدر قال نبي له أنو أمر في يا قوم قوم خييهم إني أنا أقول مبين وحي منك تجرين إنكع بسجرين يا ووحة كل حاجبتان كل حاجبتان إلى وين عالالي وأنا حقيق أنا يعبدوا يعبد الله يعبد والتقواه يلهي كعب صل واطيعون أنا قان وحنيش شيء يجي يجي عبد يغفر لكم إلى ودين دافيا من ذنوبكم ذنوب تنوذين دافيا ويا آخركم دبوا إذين لجيا عقاب تقدمكم إلى مصمر سوى أجل مصمر ولا أنت مدلني كجارس نقدمك إلى أجل مصمر عقاب تقدمك إلى قط لا قوي عقاب إنا أجر الله إلهي. شعر أجل شيلة شوفوا بأجل بوجه إذا جاء مركو أجل كاسجماد لا يأخذ دبله مدرج وروح أجل كيس لو كن هذا التعلم والقوس يعود قارب بني مع سداد عيدا كما قت مر كبير وقيله نوشرين بلن بلن بلن قنصنا كله وقنصنا كلاكنتي كده من طاي أنت سلها الدين مركس الله يطلع القارب ربي ربي ربي ربي إنا نود ونوير قومي قرر هذا faram yeji to boziyaalii du'aayii yari dayri ila firaan aral muhiin wa in aanu kullama du'ayutum markas aanu yeeero li taqrirroom saado في dhaalo jacal u weelayaan asaabii aan farahaa cadeeyaan dhagay fayra iska gelinayaan wassax showtiyado innaana mara iska saarayaan seeni yar waastagbaro waystibriya inta raa'itaan ti haqa raa'iyen istigbaaran iskibri to maynaanu jaa'u tuumaanu yarisa iyagoo aha maana dayni yar iyagoo saa sameeyay yihaaran khurbanu yar sameeynaanu aalam sallam waanu ilaami waasarta waanu sileey loom yaga islaa si osoob اعلنت وانو علامين ايوحي باربان لغي قرمها يلهم واصلت المر وان قصر ايسان روح روح انتبو نوالا سوالبان كبهي فقلتو حانكوير استغفروا ربكم رب لم تلافو يديس انه الهي كان وفايا غفاري مدينو التباخل يرسل السمهداد ساسم ايسان سامدو الدراء عليكم جيشنا مدراء ايضا شبطان مر فروب اسكبه ويمددكم إليه ويدين زيارنا بأموالٍ فوارٍ يوبنيا يو عهرو يا رب وحول بكويمه ده اللي عبارة عن ضاداتكم مطر مياه فوار ومطر ماء حلو رنة واباية والله يرانه رب كسر سبحانه البرواق برواق الرب ده تقول الهي إليه على وتعالى الله يمن الله عين ولي وتعار ماركم ولي ودوالث ماركم ولو أن عليهم بركاتنا الناس والله استمد واسك سؤال زير آه فلعن رب من خطو سو لها ذا إلى ما ربه ربك الداعية ولكي بركض قي رانس وحيسو صار معي وهو يحترم معي وحصلوا ح ساقوا جري الجندود ويمجيكم إلى يوم الدين زيادة بأموال الحرية وبنينا عهور ويجعلوا يريا لكم يدينكم jannatin baa'd gariyi weeyay wuxuu yaa'aluhu yaa laa ku idinka in haari wubiyaashay beer Cabilaa ma laqum xaalayn ku ducayo la tarjuma idan u weeyeen laa ilahe illahi wa qaran ween ma laqum xaalayn نيق بون نقضي عذب له النقضي وكب جد بي لفاص جلياري حرج صدور صاري سالهاس و كان فاس تور تطور قوام تسمم إن وصلنا للهيز وكان عاشر نجومات وللهي السعيد هنا ورمت كعف سطان حلو عاصنس سموك سموك هنا إنظ ما راح الصومر تمر على هذين مي نيج هاي ذا عذب له إلهي جساه إذا أمر متكعب زتا وقد خلقكم أدوار ألم ترو ميدا أركين كيف السرا إلهي سألوه جرفا خلق الله جري ووار سبع سموات صبغوا صوم تباقا أو خلص الرجود وجعل إلى إنه ياريد مجذل القمر الضيحة فيهن السموات الأحور نورا إفتين إلى إلهي كلج وجعل إلى إنه يارك الشمس قرحة سراجا إلى إنه خلق سمارتا والله إلهي بقى amma من dikeso darii من الأرض ardh dulka xaji sanawaat aadan xajeey keen arada suulee ka awooraysan wa taa sida nalad ku soo dhahay iyo daaqo ay adduulka kasoo baxdeen baa leeyso subhaanahu wa taa tumi ciiddu ku waydin ku celi fiha arday dhaxayada way لكم way soo saari xiraajan soo saad wallahu gal jicala ugu سأدم أصع طان منها نلقي حاجة الصورة والدوين وفي جاجا واسع نلقي له في كذا غي مثلًا جديد إنه يصير بوش بوش مرة ما يلبس الكتاب وارهانه يساوي لجوري يساوي جوري القشلة زوا الله صعبها إذا وصلت نلقي ساس خروجين كذا مثلًا في جديد المر أني عبني اللي نوعي ربي رب اليوم انهم يو عصوني وي عاسين وطلعو خاي راعين ما لم يزتو سو زياني ما له خوليس وولدوا يعرورتي سلا خسالن مويه كو واسيفاعين ومكروا وملحدي ومكروا وي دكن مكرن دغار و قبارن وي كو واسا دكن وقرو حيد و قودي و ويناي خولها لها لا تدرون هكا تجاوب الشعب كودي كدح aayadtukun iyadiin oo ninka raaciin walaa tabaran ka tagena wadan xafrika cambe haymuyu aduleena abbaasi hadika sahih oo kull walaalo khayr markay dhinteen ayaa la sawiray oo meelahoodi la faraysay markaas markaa dambe halka ay geereen markay ku jilkano caas tagen oo ku 20 tagen ku dambaba ilaa yaal ka dhigtay sadartad boo ilaahay xarramay من ألف المضفق الجارسية صور يا قبرك الله لا تذرون وإذا هكذا تقني ولا تذرون ودا وإلهس ولا صواعا ولا يغوثا ويعرقا ونصف وإلهي هذا المرعود النبي الله أنه هذا الكسب الربينا هو الرماية وقال أضلوا كثيرا وحيطلوا ميان قوة سواوية مالك يعرورتالي وما رحضي كثيرا ضبان ولا تزيد إله وزيادين أضع قوة قال الله إلا ضرارا إلاه بايدا قصي بايدا وحبا قال له بإذن من خطيئاته جنوبتا أي سميان برتاذبا أغرقوا لو قرقيه بيال لقوه كياللوك يستطيع بيسي فويد خلوك والقليه نارا فلم يجدوا اللهم مهل من توليه إلهي سكيسا أنصارا وحوهي ليو وقال النوح النوح الحوي طب يا لا تتنكك كتبين عراد للك دوشيسا ميلكا فيها قال أحد سعوني أحدا يدور روح الضقاق <تصفيق> إلى ما كتت إلهي وكل قد والله بهم حتى المجرى كتت من حيث أبطو تأويل إله وروح كتت إنك عضو انتظر مداد كتت يدل ويبادين عبادك أضو مداد ولا يلدو يون عباري مايه إلا فاجرا مدن بمبادر مهيه كفارا أو قاعد قال ouais ليس ألبان نساكوه قاعد يمتابو والنوراو عندما سلمت الشيخان علمه مركو faddalada gaaro galab gaaro iyana soo qayliyay markaas la diijir ka ma u jeedii abaay ma taayaa xoraa ka baas oo xoraa uu kaan uu iga digayna wankaaga digay hooliga hayeel raa'an ta dibtoro warii warii day labadee bishana u dha wari moominka khala baytiya dadka guriga ay soo galay oo dhaaf moominnaha xala ayi dadka guriga soo galay waa warii waa ko moominnin wari moominka